مما يدل بمفهومه أنه لم يبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا عيسى عليه السلام ولكن لفظ عيسى مفهوم لقب ولا عمل عليه عند الأصوليين وقد بشرت برسول الله صلى الله عليه وسلم جميع الأنبياء ومنهم موسى عليه الصلاة والسلام ومما يشير إلى أن موسى مبشر به قول عيسى عليه السلام في هذه الآية مصدقا لما بين يدي والذي بين يديه هو التوراة أنزلت على موسى عليه السلام وقد جاء صريحا التعريف به صلى الله عليه وسلم وبالذين معه رضوان الله عليهم في التوراة في قول الله جل وعلا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا إلى قوله تعالى ذلك مثلهم في التوراة كما جاء وصفهم في الإنجيل في السياق نفسه في قول الله تعالى ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فازره فاستغلظ فاستوى على سوقه إلى آخر السورة وجاء النص في حق جميع الأنبياء في قول الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق النبيين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 قال ابن عباس رضي الله عنهما ما بعث الله نبيا إلا أخذ عليه العهد لئن بعث محمد وهو حي ليتبعنه وأخذ عليه أن يأخذ على أمته لئن بعث محمد وهم أحياء ليتبعنه وينصرنه انتهى وجاء مصداق ذلك في قصة النجاشي لما سمع من جعفر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أشهد أنه رسول الله وأنه الذي نجد في الإنجيل وأنه الذي بشر به عيسى بن مريم ومما قاله أيضا والله لولا ما أنا فيه من الملك لاتيته حتى أكون أنا احمل عليه وأوضئه في حديث طويل ساقه ابن كثير وعزاه إلى الإمام أحمد رحمه الله وكذلك دعوة نبي الله إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ولذا قال صلى الله عليه وسلم أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى عيسى ورؤيا أم التي رأت ولقد خص عيسى بالنص على البشرى به صلى الله عليه وسلم لأنه آخر أنبياء بني إسرائيل فهو ناقل تلك البشرى لقومه عمن قبله من الرسل كما قال مصدقا لما بين يدي من التوراة ومن قبله ناقل عن من قبله وهكذا حتى صرح بها عيسى عليه الصلاة والسلام وأداها إلى قومه وقوله تعالى اسمه أحمد جاء النص أنه صلى الله عليه وسلم له عدة أسماء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 فقد ذكر صلى الله عليه وسلم باسمه أحمد هنا وباسمه محمد في سورة محمد صلى الله عليه وسلم كما ذكر عليه صلوات الله وسلامه بصفات عديدة أجمعها ما يعد ترجمة ذاتية من الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم في قوله في سورة التوبة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم قال صاحب التتمة أثابه الله وسيأتي المزيد من بيان ذلك عند قول الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم إن شاء الله تعالى قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون تقدم بيان ذلك للشيخ رحمة الله تعالى عليه عند قول الله تعالى حجتهم داحضة عند ربهم في سورة الشورى وكذا عند قوله سبحانه بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه في سورة الأنبياء أيها المستمعون الكرام إنما بقيت لنا حلقة واحدة في تفسير سورة الصف مما كتبه متم أضواء البيان أجزل الله مثوبته سوف نأتي عليها إن شاء الله في لقائنا القادم بإذنه تعالى فحتى نلقاكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته